افتتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضراث أحلام بل افتراه بل هو at the end. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالجين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أن كَم قَصَمنا من قُرًى كانت حَرانِبا وأَنشَأنا وأَنشَأنا بعدَها قَومًا آخَرين وَلَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ اذا له ولت اتخذنا من لدنا لاتخذنا ملة ما عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنثاغ لا يفترون أم اتخذون and mm food -hmm. لکم رسول الا نوحي الی الَّذِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن يُتَضَرَّى وَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنَّنِي لَإِلَٰهُنْ مِن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والأرض كانتا Ja, ja, ja, ja. إِم <متفعهم> التَّثَبُونفَدُ <الخالدون> كلُ نَفْسَ إِقةُ النَود كلُل نَنفسسِذَعِقةُ النَ <الموت> وَلََبَلُوكُم بِشَّلِّ وَالفَر فِدْندَ وَإِن إن تُ any تَتَذَهَةُ فَلَا يَسطونَ وَدَّنَا وَل غُمَرُ وَلَ قَدِسْتُنَ الزِئأَ بِصُل مِ قَبكَ فَحاقَ بَِّذينَ سَخِرُ فَحاقَ بَّذنَ سَخِرُوا م تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا من عذاب ربك لك. سَيِّئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَمَةٍ مِنْ خَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِذَا وَكَفَا بِنَا ناعكفون قالوا وجد الارض الذي فطر ومن وانا على ذلك من الشاهد وات الله لاكذن ما اصنامكم قَالُوا لَنُظَالِمَنَّ الْقَائِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ ذا فأسنمهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا وكلا جعلنا صالحين كي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين واذفلناهم في رحمتنا نفشت في ظلم نفشت في ظلم القوم وكن مالك حكمهم شاهده ففهمنا سليمان وكلن اتينا حكمه وعلما وسخرنا